بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درسنا الاحتمال الرابع وهو التفصيل في الخيارات الناشئة عن الضرر بين ضرر المتوجه الى المسلم كغبنه والضرر المتوجه الى الكافر ونقلنا عن الشيخ النائيني رحمه الله اشكالين على الشيخ الانصاري وللشيخ النائيني اشكال ثالث بس ما ذكر بعنوان مستقل بعنوان مثلاً الإشكال الثالث، إنما مدخل ضمن أحد الإشكالين هذاهم مدخل بي. هذا الإشكال هم لا بس أن نشير إليه، ثم ننتقل إلى الإحتمال الخامس إن شاء الله. هذا الإشكال الذي بينه أدرجه ضمن أحد إشكاليه هو هذا يقول أن الشيخ رحمه الله جعل أدلة نفي الضرر مؤيد للحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لجوم البيع. يقول الشيخ النائمي أن أدلتنا في الضرر ليست بأقوى من دليلنا في السبيل بعد أن فرضنا الإيمان بأصل دليلنا في السبيل أدلتنا في الضرر متى كانت أقوى من دليلنا في السبيل فكلاهما دليلان حاكمان والادله الحاكمه تحكم تتقدم على الادله المحكومه بل واذا اردنا ان نقايس بين الدليلين ادله نفي الضرار ودليل نفي السبيل بعد قبول الدليلين دليلنا في السبيل اقوى لان لغه دليلنا في السبيل لغة آبية عن التخصيص بين ما دليلنا في الضرر له يخصص هذا هو الإشكال الثالث للشيخ النائي بعد هذا ننتقل إلى الوجه الخامس أظن. الاحتمال الخامس الاحتمال الخامس هو ان نفرع المسألة على قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزول او كالذي لم يعد هذا الوجه الخامس شرح, شرح ذلك او تفسير ذلك هكذا يقال يقال تدفرضنا ان الملكية الاولية للكافر تام صحيحة تدفرضنا هكذا فيما اذا كان العبد والمولى كافرين ثم اسلم العبد او كان مسلمين ثم كفر المولى فهذا من مسلمات الفقه قل من مسلمات الفقه او قل مستفاد من كلام امير المؤمنين انه بيعه عليه اذا هو مالك حتى يقول بيعه عليه وادفعوا اليه ثمنه قل هكذا او هكذا فهذا مسلم عادهن لم يناقش أحد في ذلك في ملكية الكافر العبد المسلم خب بعد ذلك بعد أن لم يكن نقاش في ذلك وقع الكلام في أنه بعد أن باعه وكان لأحدهما خيار الفسخ هنا إن قلنا أن الزائد القائد كأن لم يزول إذن فليفسخ هذا سواء الكافر أو المسلم خلي يفسخ. هذا حينما يفتخش يصير يرجع إلى ملك الكافر المسلم يرجع إلى ملك الكافر خب هذا كأن لم يعني صار كالأول قبل أن يرجع قبل أن يبيعه ألم يكن مالكا هذا الكافر ألم يكن هذه الملكية ألم تكن أفرض مسلمة فقهيه أو قل مستفادة من الناس من كلام أمير المؤمنين. خب الآن نفترض كأنه لم, لم يزل نفس ذاك الملكية ذيك رج... ال... نفس ذيك رجعت فكأنه لم يزل. هذا هذا فرض الفرض الآخر أن نقول لا الزائل العائد كما كأن لم يعود هكذا هذا الذي زال زال بعد يعود مرة أخرى كأن لم يعود وكأنه ملك ابتدائي والملك, والملك الابتدائي لا شك أنه ممنوع لا يجوز للكافر أن يمتلك مسلما. فلا يجوز هذا هو تفسير هذا الوجه الخامس خب هذا الوجه نفس الشيخ الأنصاري اعترض عليه والشيخ النائني أيد الشيخ الأنصاري الشيخ كذلك الشيخ الأنصاري فيما أذكر أيدهما يعني يقولون شنو من قاعده هذا الزائد العائد كان لم يزل او كان لم يعد هذه الشحصانات لا قيمه لها لا دليل عليها لا اساس لها لا كبرى لها هذا اشكال شبه متفق عليه مشكلين على هذا المجال الشيخ النائيني هم وافق على هذا وأيد الشيخ الأنصاري ثم تفطن الشيخ النائيني إلى نكتة أنا أعتبرها طريفة ولطيفة النكتة ما يلي يقول هذه القاعدة إنما قيل بها إن آمنا بها هذه القاعدة الزائل العائد كأن لم يزل أو كأن لم يعد إن قيل لها في مورد كان العود مسلما الزائل العائد كان زائلا ثم عاد فيبحث أن هذا الزائل العائد كأن لم يزل أو كأن لم يعود مثاله أني بعت ما اشتريته أنا الثوب الذي اشتريته أو البيت الذي اشتريته بعته في زمان الخيار في زمان خيار لي أو للمشتري مالي في زمان الخيار بعته وقلت أنه سقط الخيار لأنه لم تكن العين قائمه بعينها فاذا صار تصرف التصرف مسطت للخيار ثم عاد لي انا الذي بعته عاد لي لانه في البيع الثاني كان عندي خيار ففسخت او ذاك صاحبي كان عندي خيار فسال سواء لغبنين لا اي شيء لشرط فسخ فعاد العودة تمت عاد إلي فعندئذ يقال الزائل العائد كأن لم يزل يعني الآن بعدما عاد لي من حقي أن أرجع إلى حق الفسخ قبلي الذي كان لي او كان لصاحبي حق الفاسخ انما الذي منعه عن الفاسخ عدم قيام العين بعينه الان العين رجعت فيقال يقال الزائل العادل الزائل العائد كان لم يعد اي تصرف العين هذا تصرف زال ارتفع لا شوفوا لاحظوا يوجد خيارات خيار في شرائي لهذا العبد أو لهذا البيت حينما اشتايته كان لي خيار خيار, خيار الشرط إلى عشرة أيام ثم بالأثناء بعته هذا البيع ليس إسقاطا للخيار وإنما عملا الخيار بقبل بلا موضوع لأن العين ليس قائمة ليست قائمة بعينها من قبل ما لو تلف تلفا تحت يدي ليست تحت يدي ذاك حتى يقال التلف من مال بايع تحت يدي تلف خذ تلفات ليست قائمة بعينها فحينما لم تكن قائمة بعينها لا موضوع للخيار ثم رجع الي بخيار, مال بخيار في هال معاملة ثانية حينما رجع إليه هناك من يقول طبعا يقول الشيخ النايني إحنا ما نقبل بهذا الذي يقال لكن هناك من يقول أنه حينما عاد إليه كأنما لم يزل كان المانع عن الفاس مو إسقاط الخيار أفرض مو خيار خيار صاحب مو خياري الخيار صعب خُقوه هو خمارة أنا بعته الذي أسق الذي أوجب سقوط الخيار أن العين هو أن العين ليست قائما بعينها قائمة بعينها الرجعة فهي قائمة بعينها يقال بخلافا لرأينا يعني لرأي الشيخ النعيمي يقال أنه الزائر القائد كأن لم يزل أما فيما نحن فيه فالبحث هو في أصل أن نعيد أو لا نعيد البحث في أصل عود حينما نقول أننا أننا أنا المسلم اشتريته من العبد من الكافر عبده المسلم أو هو الكافر أو أنا اشتريته أو بأي شكل من الأشكال بعد أن اشتريته خب هذا بعد هل يجوز أن نعيد الكلام في أصل جواز الإعادة؟ هل يجوز هل, هل يجوز أن نعيد أو لا؟ هنا نأتي نتمسك بعنوان الزائل العائد كأن لم يعد هذا الكلام في أصل الإعادة. هذا أتعصب من, من التمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص. هذاك التمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص إلى فدوج. لأن موضوع العام باقي وإنما الشبه الصداقية للمخصص هنا لا الكلام في أصل موضوع العام الزائر العائد من قال أنه عاد هذا أول كلامنا أنه يعود أو لا هنا نتمسك بقاعدة الزائر العائد ك كأن لم يزور هذا لا معنى هذا كلام الشيخ النائيني وأنا اعتبر لفته لطيفة وجيده من قبل الشيخ النعيمي رحمه الله ناتي الى الاحتمال السادس والاحتمال السادس قلنا فيما سبق ان هذا الاحتمال السادس رغم ان الشيخ النائني استنبطه من كلمات المكاسب من مكاسب الشيخ الاحتمال لكن قلنا ان هذا شيء في المكاسب ما موجود هذا تذكرون افتكر قبل ماري يومين ثلاثه شرحنا ان هذا شيء في المكاسب ما موجود انما هذا نتيجه تقطيع قام به الشيخ النائمي مع هذا التقطيع ان كان هذا التقطيع ايضا منظورا اليه في نظر الشيخ الأنصاري إن كان أحنا ما ندري عبارة المقاسم مدل على ذلك نتيجة ذاك التقطيع أتى بإحتمال سادس ونسبه إلى إلى الاحتمالات التي تستنبط من المقاسم والإحتمال السادس هذا هو أن الخيار إن كان من غير ناحية ناحية الضرار يسقط كما أن البيع حرام على الكافر بيع العبد المسلم على الكافر ممنوع كذلك إعمال الخيار ممنوع شنو الفرق بأي نكته بأي دليل قدمنا نفي السبيل على البيع على أدلة, على أدلة البيع نقدم على أدلة الخير أما إن كان بس بسبب الضرر لا نحذف هو الاحتمال السادس فرق عن الاحتمال الرابع فرقه في حذف التفكيك بين خيار المسلم وخيار الكافر في الاحتمال الرابع كان عندنا هذا التفكيك بين خيار المسلم وخيار الكافر كان يقال الكافر بكفره هو الذي هو سبب عدم الخيار له فسببه هو بخلاف المسلم هذا التفكيك هذا نتيجة التقطيع هذا نحذف نحذف هذا. هذا نتيجة التقطيع تصير النتيجة هذا انه ان كان هذا الخيار بسبب نفي الضرر هذا يقدم على نفي السبيل لقوه قاعده نفي الضرر والا فلا هذا التفصيل الخامس هذا التفصيل الخامس السادس هذا التفصيل السادس يشتمل على كل العيوب الماضيه بل اتعصفن يعني هذا يعني هذا بثلاث ثلاث اشكالات هذا تفصيل السادس وهذه الاشكالات كلها اتضحت من ابحاث السابق انا اشير الها وانتقل منه الى بحث اخر او ما ادي البحث الاخر يتاجل الى غاد أو, او اليوم ابدا به اولا هذا حذف الفرق بين المسلم والكافر نقطه ضعف اضافيه هنا يعني هو هذا التقطيع ولد نقطه ضعف اضافيه لاننا وضحنا فيما سبق ان الفرق في محله يعني لو قلنا بثبوت الخيار للمسلم لا نقول بثبوت الخيار للكافر طبعا ثبوت الخيار بمعنى المعنى موجود يعني نقول تعال اسلم ثم ثم افسخ لكن نمنعه عن الفاسخ من دون اسلام هذا الفرق معقول واشعرناه بينما هنا نتيجة التقطيع هل الفرق زاد هذا إشكال. الإشكال الثاني ما أشار إليه الشيخ النائمي من أن أقوائيتنا في الضرار من نفي السبيل غير معلوم هذا ليهم على قبل أقواء خطأ أشارنا اليه في يوم سابق بيننا. ان لا في الضرر اقوى من في السبيل من قال بل العكس اولى انت اما ان تكونا افضل متساويتين لانهما كلاهما من القواعد الحاكمه او قل ان في السبيل اقوى لان لغه الايه غير قابله آبية عن التخصيص هذا ثانيا وثالثا هما مضى نقله عن الشيخ النائني وعن السيد الخوي رحمة الله عليهما وأوكلنا شرحه إلى بحث الخيارات وهو مسألة أن قاعدة نفي الضرر أصلا ليست هي من أدلة الخيارات إنما أدلة الخيارات إما دليل تعبد بعد كما في خيارث في خيار المجلس في خيار الحيوان وإما لا نتيجة وضع شرط صريح أو شرط ضمني على ما أشعرنا هنا, هنا آخر فرع أشار إليه الشيخ الأنصاري وقبله أشار إليه الالا صاحب القواعد آخر فرع في المقام هذا يقول أننا اشترينا من هذا الكافر عبده المسلم بثوب ثم ظهر الثوب معيبا فهنا لماذا نحرمه نحرم الكافر من اعمال خيار الفسخ او ظهر الكافر مغمونا لماذا نحرمه عن اعمال الخيار فليعمل خيار ليفسخ. غاية ما هناك ان العبد لا يرجع له لان التملك الابتدائي للعبد العبد المسلم غير جائز من قبل الكافر ما يرجع له وتصل النوبة إلى البداث أليس في الموارد التي في غير هذه المسائل في المسائل الأخرى حينما يفسخ العقد بفاسخ صحيح العقد يفسخ لكن العين ما موجودة حتى ترجع إما لما... لتلف العين العين تلفت أو لنعتاق شخص اشترى أباه فانعتق عليه فهناك مانع شرعي عن رجوع العين أو مانع عقلي مانع عقلي كما لو مات أو البيت كان انهدف مانع شرعي كما في الانعتاق هنا أليس يقال نرجع إلى البدل كان هذا البيت باعه علي وله خيار أو صار إلي خيار بغبن بشيء من هذا القبيل ثم انهدم البيت وهو بعد انهدام البيت اطلع على خياره فأراد أن يفسخ ماذا يقال في هذه المسألة ألا يقال أنه خب فليفسخ العين موجود يأخذ بدل العين فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل العين موجوده لكنها ان... انعتقت او لا العين موجوده لكن يحرم إرجاعها لما ترجع الى الكافر لانه يعتبر ملك ابتدائي وهو ممنوع متجد. يعني مانع شر مو عقل مانع عقلي مانع شر فلينتقل الى البدل هذا فرع جديد في اخر الفصل وقبل الانتقال الى بحث بيع المصحف قبل الانتقال الى بحث بيع المصحف اشار الشيخ الانصاري الى هذا الفار راجعوا طالعوا حتى نبحثه هذا الفار نبحثه غدا ان شاء الله